والآن مع آفات عدم فتنة. بارك في الله وحييكم بتحيات السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في سلسلة حلقاتنا عن آفات اللسان. وقام الله وإياكم من هذه الآفات وتابع علينا جميعا وجعل ألسنتنا له حاجة بذكر ذاكرة له آناء الليل وأطراف النهار. فاللهم رضي. أرسناتنا بذكرك يا رب العالمين الآفة التي سوف نتحدث عنها اليوم بمشيئة الله عز وجل هي عدم ستر للمسلم والإنسان عندما يرى على أخيه عيبا من العيوب حتى لا رآه بعينه أو سمعه بذنه وجب عليه الستر لأنه لو سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيام ومن ستر مسلم في حديث آخر ستره الله في الدنيا والآخر فالمسلم بطبيعته كما نحفظ من الحديث جميعا المسلم أقول مسلم لا يظلمه ولا يخذنه ولا يحفر التقوى ها هنا ويشير إلى صبره الشريف ثلاثا صلى الله عليه وسلم حسب امرئ من الشر ان يحكر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هكذا روى الامام المسلم في صحيح اذا ستر المسلم هذه مسألة يعني وستر عيوبه وستر ما ما يقبح من اخلاقه ولا يراه احد الا قليل من الناس وجب عليك ان تستر ان الله يقول سبحانه وتعالى في سورة النور ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخر الاية اذا المسلم لا يحب ابدا ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لان عمر رضي الله عنه وقف مرة على المنبر وسأل الصحابة سؤالا ما بالكم لو رأى امير المؤمنين رجلا يفعل كذا بامرأة يعني هو رأى يقول كان أمير المؤمنين رأى اثنين رجل امرأة ترتكبان الفاحش والعيد والله رب العالمين يقيم عليهم الحد فقال علي أمع أمير المؤمنين شهود ثلاثة حتى يستوجب مصاب الأربعة شهود قال لا قال علي إذن يقيم على أمير المؤمنين حد الفريتي والمهتان إذن تسرق إلى أن الإنسان يعني يتهم أو حتى ان رأى فما عليه الا ان يكون كما يعني امرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد لو سترتك بذوبك لكان خيرا لك. لماذا? لان الانسان عندما يستر مسلما فهو يعينه على العودة الى رحاب الله مرة اخرى. وهو يعينه على التوبة الى الله توبة خالصة نصوح. وربما هناك الشيطان ينقذ للانسان بالمرصاد فربما لو رأى العبد والعياذ بالله ان عمره قد اطلح يعني السر الذي كان لا يراه احد افتضح امام العامة عند اذن ربما يستمر المعصية ويقول هكذا يقال عني كذا وكذا او تقول بقى يقال عني كذا وكذا عند اذن قد يستمر المعصية وقد للأسر شديد يعني لا يبالي ويتمخر الحياة ويضيع من عنده عند اذن لا يكون الانسان عونا مع الشيطان على اخيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انك ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او قدت ان تفسدهم لان الله سعى فعالى مهان ايضا على التجسس حتى الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها يقول صلى الله عليه وسلم اذا شككت فلا تحقق يعني امرأة تشك في زوجها في سلوك ما فلا يجب عليها أبدا أن تتابعه وأن تتقص أخباره وأن تتحرى هاتفه مثلا وترى الأرقام المسجلة عليه أو القام للهواتف التي تتصل به لتصل إلى خانة معينة بما في ذنها أو ما شكك فيه لأن الإنسان إذا تجسس بالأسب شديد سوف يعول عليها هذا التجسس بشيء سوف يضره وسوف يؤذيه وسوف لا يخنع أو سوف لا يرضى عن الطرف الآخر الذي يتعامل معه. لكن الـ الـ ان الغبي ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغاب فبذلك كلنا سمعنا حديث حديثة برزة الاسلامي رضي الله عنه عندما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من اسلم برسانه ولم يبض ايمانه الى قلبه لا توث المسلمين ولا تعينوهم ولا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عورات اخيه المسلم يتبع الله عورته ومن ينتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف برحله أخذ الإسلام أخذ الإسلام أبنائنا وبناتنا ما الذي سوف يستفيده مسلم عندما يفضح الأخاه ما الذي تستفيده مسلمة عندما تفضح سر أخذها المسلمة أو تهتك سترها أولا انظر إلى التمرات هذا عمل يجني من يفضح هذا السر ينال غضب الله عز وجل والعياذ رب العالمين ويصير من الذين يحبون ان تشيع الفاحشة الذين همد الله يقول لهم عذاب ان في الدنيا والاخر ثم هل تظن ان الذي اشعت عنه في هذا الامر او هذا السلوك او هذا الامر الذي كان مخبوءا ومخبئا عن الناس هل تظن انه يحبك بالعلى العكس سوف توقف انت قلبه بالعداء وبالبغضاء وبالنزاع ويبدأ الناس بفقدان الثقة بعضهم ببعض يعني الانسان سوف يرى يقول والله سبحان الله هذا الذي كان يصلي هذه المحجبة هذا والمتزم تلك هي الملتزمة واذا يعني الناس تفقد الثقة فلا رأى قدوة ولا رأى أجوة ثم ان اصحاب المرتكب الذنوب عندما يسمعون هذا عن المسلمين الملتزمين والمؤمنات الملتزمات ربما يرفعوا وللأسر الشديد ستر الحياء او حجاب الحياء عنهم وقد نسعيتم بهذا على المجاهرة بالمعاصي والسؤال الذي يطرحه الواحد منا نرى انسان اقاضى على معصية المهد ماذا يصدر اولا الدين النصيح ولكن النصيحة على الملأ فضيخ من الواجب ان اهمس في اذنه بما اريد ان انصح ويعني استر عليه كنفي وستري ولذلك المثال الأعلى كما يزدل الله عز وجل فهو وسطه على كل عاصي يعني أنت تأخذ بعيدا عن الناس وتقول له يا فلان يعني حاذر من هذه المعاصي استنفر الله سبحانه وتعالى عد إلى ربك كل أن هذا مخطاه تفتح له باب الخوف وباب الرجاء عسى أن يعود عسى أن يعود وعسى, أن, يعود وعسى أن, عسى أن يستمع إليه لك في الموضوع أمرين إما أن يرعوي وتنزل كلماتك الصادقة في قلبه الله رب العالمين ويعود ولا يصير سادرا في غير ولا يتأماد فيما يصنع ويقول والله جزاك الله عني خيرا انك اهديتني هذه النصيحة الغادية وانا كنت أريد ان من رآني غافرا ذكرني وان رآني ذاكرا اعانني عندئذ تكون انت سبب في هلايات هذا الانسان فاذا كنت سببا بهذه النصيحة في هلاياتك كانت كل اعماله الصالحة ثوابها له ثم لك بإذن الله رب العالم كلما صنع شيئا بعد يعني موقف التوبة هذا ان شاء الله رب العالمين سوف يقول لك كفل من هذا الخير من يشفع شفاعة الحسنة هكذا يقول له كفل منها تقول لك هل لأنك تشفعت او شفعت الى هذا الانسان ان يستقيم على طريق الله وكأنك تشفعت بنفسك الى نفسه والى قلبه فعاد الى رب العباد سبحانه وتعالى وإما انت يعني يوم يشيك فأقول إن شاء الله رب العالمين ثم أعود إلى المعصية مرة أخرى يأخذ لا عليك إلا أن تعيد المصيحة بالأباقة وبأدب وبحبة وتجعل جسرا بينك وبينه، عبارة عن جسر المحبة وجسر المودة حتى ينصط قلبه لك وينصط عقله إليك ويعني يأخذ الكلام ما أخذ ويحاول أن يكون من الذين يستمعون القول فيتمعون أحسنا وإما أن يقوم هذا الإنسان رفض ما تقول عند هذا النجوز ان تهمس في اذن العالم الذي يلقي لرسم كل اسبوع او خطبة جمعة وتقول له يعني لانسان معين يعز عليه وهو يصدي مثلا معنا أو يحضر الجمعة ويسمع الخطة التي تلقيها فولدنا مثلا أن تحددنا عن فضائل التوبة وثمرات التوبة وثمرات الأوبة إلى الله والعودة إليه سبحانه وتعالى ربما يقع كلام الشيخ في قلبه موقع قبول إن شاء الله رب العالمين عندئذ أيضا تكون أنت قد صنعت خير وصلت مفتاحا للخير فغلاقا للشرف الأمر الذي يريه أن الإنسان مبتلى ومعافى. فلنحمل الله على العافية والمرحم اهل البلاء. يعني اهل البلاء هم اهل. يعني اكبر بلاء ينزل بالانسان هو البلاء في الدين. يعني البلاء في الصحة. الصحة تذهب وتأثي. والمال يذهب ويأثي. كل ما في ايدينا يذهب ويأثي. الا المصيبة في الدين فتلك اعظم مصيبات. الحياة ان يصاب انسانه في دينه ان يضل بعد هدى او ان ينحر بعد استقامة او ان يعني يفتط بعد عزيمة او ان يعني يبتعد بعد قرب من الله ومن رسوله ومن كتاب ربه ومن الصالحين ومن اهل العلم اذا القضية ان الابتلاء في الدين ومن اشد انواع الابتلاء فانت بالواجب ان تحقب بجوال اخيك انه في محنة يعني الانسان لو مرض منا مرضا شديدا لعاده أصحابه وأخاربه وأصدقائه ولو مرضت المرأة مرضا شديدا لعادتها صديقاتها وقريباتها لماذا؟ لأنهم يخشون عليه أو عليها من أن تكون هذه النهاية فهم يخفون بجوار ساعة أو يخفون بجوالها ساعة المرأة ألا نرى أن مرض القلوب هو أشد الأمراض وأن مرض الذنوب هو أشد الأمراض في قلب العبد ولذلك لما ذهب يعني أحد الناس إلى الحسين ابن علي رضي الله عنهما وقال له يا ابن بلك الرسول ده مريض أبحث عن دواء قال ما مرضه قال مرضي هو البعد عن الله رب العالمين كلما أردت أن أتوب عدت إلى الذنوب مرة أخرى فقال له الإنمام الحسين رضي الله عنه يا هذا إن أردت أن تعصد ذا فأعصيه في ملك غير ملكه في مكان لا يراك فيه وإذا أردت أن تعصي الله فلا تقل من رزق الله وإن أردت أن تعصيه وجاء ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب وإن أردت أن تعصيه وحشرت بين يديه يوم القيامة وقال لك عبدي لم عصيتني؟ قل أنا لم أعصيك يا رب قال رجل أكون كذابا في الدنيا وأكتبع الله في الآخرة والله قد قدرت إلى الله توبة خالصة نصوحة إذن العبد يستطيع أن يمهل وأن يفتح باب الرحمة بأخيه المسلم العاصي ويفتح باب الخير لهذا الذي ادعى عن طريق الله عز وجل حتى يجد سبحان الله يعني هذا الصبر الحنون وتقرأ عليه آيات الرحمة وآيات المغفرة غافر الذنب وقابل التوب شديد وقابل التوب لا إله إلا هو إليه المصير تلك الآن الأحاديث العظيمة التي وردت على لسان الميسر البشير النذير صلى الله عليه وسلم كلما إذ إذا أذنع العبد ذنبا ثم تاب قال الله عز وجل عالم عملي أن له رب يقفل الذنوب ويشيركم أني قد عنفض له فإن عاد إلى الذنب مرة أخرى واستغفر قال الله عز وجل العالم عملي أن له ربا يقفل الذنوب ويشيركم أني قد عنفض له إلى أن يقول اشيركم أني قد تبت عليه فلن يعود إلى الذنب مرة أخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا. اخوات الإسلام إننا إذا سترنا. على ستر الله علينا في الدنيا والآخرة وكل بني آدم خطاء ولا معصوم إذا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم فواجب علينا أن نستر على إخواننا حتى يسترنا السطار سبحانه وتعالى وكان أبو بكر يقول دائما اللهم يا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة وهذا عمر يزل فوق المنبر فيذهب فيترضى ثم يعود ليه من الخطبة ووعد أن أنهى فذهبت للوضوء يعني يقول انا احدث حدث اصغر يجب نقض الوضوء او يجب الوضوء مرة اخرى فذهبت فتوضأت المعود فقال علي كان حاليا يا امير المؤمنين ان لا تقول هذا لا داعي ان تقول ما الذي حدث قال يا علي لفضوح الدنيا اخوان عند الله من فضوح الاخرة اللهم يا من سترتنا لا تضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامة واسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتنا نرجو موصحة لإستماع على الشريف التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته